متن مختصر ومركز ومتقن وحقه أن يسميه الحافظ كما سماه النخبة أو العيون ووقفنا عند كلام المصنف فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت طبعا نحاول اليوم أن نقف عند هذه الفقرة فإن التصانيف لأن هذه الفقرة فيها بحث مهم عميق ينبغي أن نقف عنده ونستقرأ النصوص التي اعتنت بالفروق الهامة بين التصنيف والتأليف وأي مرحلة كانت أسبق هل مرحلة التصنيف أم مرحلة التأليف ومن هو أول من صنف الكتب المرتبة والمبوبة وأيضاً وايهما أنفع للعالم التصنيف والتعليف أم التعليم بالمشافة هذه أسئلة كثيرة نحاول أن نجيب عن بعضها على عجاله ونقف عندها وقف التأمل وتعلم ونحاول أن نجعل هذه الفقرات على طريق السؤال، فنقول ما معنى قول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى؟ فإن التصانيف، فإن التصانيف الجواب التصانيف من حيث العموم اللغوي جمع ماذا؟ جمع تصنيف، جمع تصنيف، وهو مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من الصنف. وأصل التصنيف ما هو؟ أصل التصنيف أن يميز الكاتب الأشياء العلمية أن يميز الكاتب الأشياء العلمية بعضها عن بعض ومنه أخذ تصنيف الكتب واتفقت كلمة العلماء أن المصنف هو الذي يجمع بين أنواع الكلام ويجعله صنفا صنفا لماذا؟ لتمام النظام بأن يجعل باب العقيدة صنفا ويجعل باب الطهارة صنفا ويجعل باب الصلاة صنفا ويجعل باب الزكاة صنفا وهكذا ودواليكم في كل الأبواب فكلمة التصانيف تعني المصنفات فإن التصانيف. أي المصنفات لأن التصنيف مصدر مصدر ماذا؟ جاء ثالثا في تصريف الفعل كما قلنا سابقا لأن صنف يصنف تصنيفا فتصنيف المصدر لا يثنى ولا يجمع صنف يصنف تصنيفا فيطلق على ماذا؟ يطلق على الاثنين ويطلق على الجماعة ويطلق على الواحد التصنيف مصدر لا يثنى ولا يجمع إذا علمنا معنى التصنيف من حيث المفهوم اللغوي في قول الحافظ ابن حجر فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث بقي أن نسأل سؤال لا بد منه للطالب وهو هل هناك فرق بين التصنيف والتأليف؟ أم هما شيء واحد فإن التصانيف ممكن يقول بعض فإن التألف هل يوجد فرق بين التصنيف والتألف الجواب نعم الأصل أن التصنيف أن يكون الكلام من صناعة المؤلف التصنيف أن يكون الكلام من صناعة المؤلف والتألف أن يؤلف الكاتب بين كلام أهل العلم ويحاول أن ينظمه في صورة متقنة وقد يطلق أحده مع الآخر لكن من حيث من حيث أم الأصل أن التصنيف أن يكون الكلام من صناعة الكاتب والتأليف أن يؤلف بين الكلام كلام أهل العلم وأن ينظمه في صورة كما قلنا متقنه لكن هل يمكن ان يطلق احده مع الاخر الجواب نعم وقد يطلق الاخر على ها أحده مع الاخر وقد يطلق احده مع الآخر إذن هذا هو التصنيف معناه لكن ما هو التاليف اذا عرفنا التصنيف ما هو التاليف التاليف ضم الشيء الى الشيء على وجه الالفه ضم الشيء إلى الشيء على وجه الالفه بكسر الهمزه أو بضمها على وجه الألفة أو على وجه الالفه فعندما تضم الشيء إلى الشيء فأنت مؤلف إذا ضممت الشيء إلى الشيء على وجه الألفة وعلى وجه اللفة فماذا؟ أنت مؤلف فلذلك يستلزمون يستلزم التصنيف يستلزم التصنيف فهو اخص واضح فاذا قلنا ضم الشيء الى الشيء على وجه الالفه هل يستلزم التصنيف ولا لا نعم يستلزم التصنيف فهو اخص لكن التاليف والتصنيف صار في العرف لماذا بمعنى واحد التاليف والتصنيف صار في العرف بمعنى واحد وربما خص التصنيف ركزوا في هذه جيدا ربما خص التصنيف بالموتون الموتون العلمية يطلق عليها التصنيف وخص التاليف بالشراح ربما واضح ولذلك انتم اذا تاملتم كتب المصطلح فتروا مثلا السخاوي في فتح المغيث يجعل التأليف مطلق الجمع ويجعل التصنيف جعل يقول جعل ايش كل صنف على حده فهذا هذا التصنيف اما التأليف مطلق ايش مطلق الجمع مطلق الجمع اذا سيقول التاليف على هذا اهم من الالفاظ الثلاثه التي يذكرها علماء المصطلح ما هي الألفاظ التي يذكرها علماء المصطلح علماء الحديث اذكرنا ألفاظ ثلاثة في كتبهم وهي ألفاظ معروفة يعني دائما تجدها في كل كتب المصطلح وهي التخريج والتصنيف والانتقاء هذه ألفاظ معروفة وكلمات ومصطلحات يعني ينبغي يعرفه أن يعرفها الطالب والأسينة يريد أن يدرسا أن يدرس علم المصطلح علم المصطلح فدائما يطلقون هذه الأنفار يقولون التخريج والتصنيف والانتقاء ومعلوم أنهم يقولون مثلا عندما نأتي إلى كتاب إرواء الغليل ونأتي إلى كتاب التلخيص الحبيب نقول خرجه خرجه لأنه خرج أحاديث الكتاب هذا هو التخريج خرج الحديث وعندما ناتي الى مسلم نقول اخرجه أخرجه وقد يتجاوز البعض ويطلق احده مع الاخر وهو تجاوز مذموم عند جميع العلماء او عند كثير من العلماء واضح هذا؟ اذن عندنا التخريج ماذا اخر والتصنيف والانتقاء بالهمز والانتقاء هذه الالفاظ التاليف يكون ايش اعم يكون التاليف اعم ولذلك العراقي في ألفيته يعني في اخر البيت له 733 يقول وبادر هذا نهايه البيت لانه له علاقه اذا تاهلت الى التاليف تمهر وتذكر وهو في التصنيف تمهر وتذكر وهو في التصنيف فقالوا ينبغي للطالب الذي حصل العلوم الشرعية وانتقاها انتقاءا جيدا ينبغي أن يؤلف لأن التأليف طبعا إذا حصل واستكملت عنده جميع العلوم استكمالا نسبيا طبعا لأن الكمال في العلوم صعب فماذا ينبغي أن يفعل؟ ينبغي أن يشتغل بالتأليف لأن التأليف ينمي العلم ويزكيه والتأليف من المتأهل يفيد ويستفيد هو يفيد الناس ويستفيد هو أثناء البحث أثناء البحث لا بد أن يستفيد لذلك قيل إذا أردت أن تتقن فنا فألف فيه إذا أردت حتى أصبح هذا من, من قواعد عرفه عند أهل المصطلح إذا أردت أن تتقن فنن فألف فيه عندما تؤلف فيه تمهر فيه تمهر فيه لأنك لا بد أن تبحث ولا بد أن تستقرأ الأمهات لأن الفهم يطرأ وينمو ويزيد متى؟ متى يطرأ الفهم؟ ومتى ينمو ومتى يزيد؟ أثناء البحث في بطون الكتب في بطون الأمهات بخلاف من يكون شيخه ومصحفه محرك جوجل يخرج من بحثه جاهلاً كما دخل إليه جاهلاً كما قيل بعضهم كما قام بعضهم على بعض الكليات والجامعات ولكن لا نقول كل لأن معنا أصحاب الكليات هنا لا, لا نقول كل قال دخلت فيها جاهلا متواضعاً وخرجت جاهلا دكتورة دخلت فيها جاهلا متواضعاً وخرجت جاهلا دكتورة وخرجت منها جاهلا دكتورة وانشئت وخرجت جاهلا متواضعة نحن لا ننكر كما سبقا قلنا لكم بأن أسباب الصحوه العلمية إن صح هذا التعبير يعني الموجودة والمواقع التواصلية والاجتماعية كثرت وعمت وطمت وانتشرت وغزت كل البيوت بل كل الجيوب غازت كل البيوت وغازت كل الجيوب في الحواضر والبواب في الجو والبر والبحر غير أن هذه الوسائل هل تخرج لنا علماء؟ لا تخرج لنا علماء ومثقفين لأن الباحث يرجع إلى شيخه جوجل إن أراد أن يبحث مسألة من المسائل العلمية ويحصل مراده بسهولة بسرعة يحصل مراده لكن عندما يغلق إيش يغلق حاسوبه وهو بيت شيخه جوجل كيف يرجع يرجع إلى أصله والأصل فيه الأمية والله أخرجكم من بطون أمياء لا تعلمون شيئا علمه النبي عرف لا تعرفون شيئا والرجوع الأصلي أصل لذلك لا ينبغي أن يغضب الجاهل ولذلك شيخو جوجل ما وما أجمل قول شيخنا ومجيزنا العلامة الاصولي محمد فان باه بن عبد الله قال في زماننا كثرت وسائل العلم وقل العلم سمعته يقول في درسي الأصور معي فقال في زماننا كثرت وسائل العلم وقل العلم والأولى أن يعتني الطالب بماذا؟ بما يعم نفعه لأن العلوم كثيرة ويعتني بما يعم نفعه وتكثر إليه الحاجة والطالب ينبغي أن تكون عنايته بما لم يسبق إلى تصنيفه إذا أراد أن يصنف ومتحريا ايضاح العباره في تأليفه معرضا عن التطوير الممل وأيضا معرضا عن الإيجاز المخل مع إعطاء كل مصنف مصنف ما يليق به ولذلك لا يخرج من العلم كما دخل فيه وهو نفسه أيضا لا يخرج تصنيفه من يده قبل تهديبه وتكرير النظر فيه وترطيبه ولا ان يذكر ويعطيه المشايخ على أن الشأن في التأليف لا يحسنه كل أحد ولذلك إذا قرأتم في كتاب عون المحتسب, عون المحتسب هذا للعلامه محمد عبد الرحمن السالك يقول في مقدم مقدمة كتابه كتاب موجود هناك في مقدمة كتابه عون المحتسب فيما يعتمد من كتب المذهب يقول وليس كل أحد التأليف يقول التأليف إن التأليف صناعة هكذا إن التأليف صناعة وليس كل أحد يحسنها التاليف صنعه وليس كل احد يحسنها ولذلك يعني وكان كثيرا ما ينشد قول سيد عبد الله الحاج في طلعه الانوار ويكره التأليف من مقصري أو عن مقصري ويكره التاليف عن مقصري كذاك ابراز سوى المحرر ويكره التاليف عن مقصري كذاك ابراز سوى المحرر فلذلك العلماء كانوا دائما يقولون إذا رأيت طالبا يريد أن يؤلف قبل أن يحصل فأكتب على قفاه لن يفلح كما قال علي المديني إذا رأيت المحدث أول ما يكتب الحديث يجمع حديث الغسل وحديث من كذب فاكتب على قفاه لا يفلح وأحرى أن يؤلف في الفن ولم يتبح فيه لذلك كره العلماء لمن ألف كتابا أن يخرجه قبل أن يهذبه قالوا ما ينبغي أن يخرجه إلى الناس والتهذيب يكون بتصحيحه هو ويتأمل فيه وينقيه من الخطأ ويعطيه لغيره مثلا ليعتمد ما ينبهونه إليه كما قال كثير من العلماء في قضية تفسيره اللخم تفسيره اللخم في الفقه قالوا بقيت مدة طويلة لا يفتى مما فيها لماذا؟ قال لأن مؤلفها مات قبل تحريرها ثم تساهل الناس فيها بعد ذلك ولذلك قالوا بأن اللخم مزق منها مالكي؟ قالوا مزق منها لنالك على كل إذن هذا هو التصنيف والتأليف لكن هناك سؤال لا قد منه وإن كان هو أجنبي إن كان هو أجنبي لكن لا بس أن نذكره أيهما أنفع للعالم أيهما أنفع للعالم التصنيف أم المشافأة بالتعليم يعني التصنيف يؤلف أم المشافه المشافأة بماذا؟ بالتعليم يعلم الطلبة طبعا هناك من قال إن هذه الرسائل إذا كان التأليف غير مفيد مثل هذه الرسائل التي تخرج بسرعة ليس فيها ثمره تحقيق أو شيء من هذا القبيل فالتعليم أولى لأنه يكون الهدف ماذا؟ الهدف الدنيوي تجارة فقط لكن التعليم شيء آخر وابن الجوزي يقول صاحب في صيد الخاطر في فصل التصنيف قال رأيت من الرأي القوي أن نفع التصنيف أكثر من نفع التعليم المشافى يوانا هذا معنى كان يحضر درسه الآلاف أكثر من عشر ألف واحد وكم واحد أسلم في مجلسه وكم واحد تاب في مجلسه لكنه يقول لأني اشافي في عمري هذا من المتعلمين وهو شافه بتصنيف خلقا لا تحصى ما خلقوا بعد فعلا أنتم لم تكونوا في زمن ولا نحن في زمن ماذا في زمن الجوزي والآن نقرأ كتبه فهو يرى ان نفع التصنيف اولى وأفضل من ماذا من نفع التعليم بالمشافهه فلذلك العالم إذا كانت هناك سبحان الله الناس أصناف هناك من إذا تكلم لا يكاد يبين وهو عالم فاضل عنده جميع العلوم يتقنها أذكر منهم مثلا شيخنا الشيخ عبد الله الغمال عندما يتكلم لا تظن أنه من أهلين مع أن الرجل عالم فاضل يعني طبعا نحن لا نتكلم على عقيدته لكن الرجل عالم يعني متضلع في العلوم وعندما يؤلف تأليفاته أفضل من, من, من كلامه كذلك أبو حلغ مالي نفسه عندما يتكلم لا تظن أنه عالي لكن عندما يكتب ترى العلم ما شاء الله والشيخ حسن أخوهم عندما يتكلم بحر يفور علما وعندما يكتب لا يفسل الكتاب، وهكذا هناك من رزق في ماذا رزق علما ورزق ايضا قبولا في الاداء قبولا في الاداء لكن في الكتاب لا يحسنون وهناك العكس فاذا العلم ارزاق من الله عز وجل ارزاق من الله ولا يعني هذا ان كل من صنف صنف كل من صنف اصبح عالما ليس كل من كتب كلاما يعد مصنفا ذا قدر فالمصنفون ايضا يتفاوتون بمقدار قيمة ماذا؟ ما يصنفون وبقيمة نفعه ايضا وليس المقصود جمع شيء أي شيء كيفما كان لا إنما هي أسرار يطلع الله عز وجل عليها من شاء من عباده ويوفقه لماذا؟ لكشفها فيجمع ما فرق أو يرتب ماذا؟ ما شتت كما قال أو يشرح ما أهمي هذا هو التصنيف المفيد ولذلك العلماء يقولون ينبغي اغتنام التصنيف في وسط العمر ينبغي اغتنام التصنيف في وسط العمر لماذا؟ ما ينبغي الإنسان أن يبادر إلى التصنيف والتاليف في أول العمر لأن أوائل العمر زمن الطلب وليس زمن التصنيف واخره واخر واخر العمر كلال الحواس كلال الحواس معنى كلال الحواس يحصل اعياء والإضعاف ها اعياء الحواس وإضعافها فلذلك ماذا تفعل في اول الطلب في اول العمر اجتهد حصل اطلب العلم اجتهد وفي وسطه التاليف وفي اخره التفرغ للعباده التفرغ للعباد ولذلك ابن الجوزي عندما تكلم وكذلك الصيوطي وغيره عندما تكلم على ما يدوم للمكلف من الأجر بعد الموت ونحن هل فكرنا أن نترك شيئا يبقى يخدم علينا بعد الموت ينبغي أن نفكر أي واحد مسلم ينبغي أن يفكر في هذا هل, هل عندك أوقاف وأحباس هل لا تستطيع أن تفقير هل عندك الفقراء فقراء لان قال الفقير احذف لا ضع مكانها الرق الفقير إذا ماذا تفعل إذا لم تستطيع أن تترك مالا أو تبني بيتا لابن السبيل أو للأيتام أو مسجدا أو أوقافا أو أحباسا إذا اغرس شجر لم تستطيع وعندك استطاع في إجراء الأنهار افعل ذلك، لم تستطع حصل الذرية التي تذكر الله بعدك، فيكون لك الأجر بعد موتك، بعد موتك، ولذلك يقول ابن الجوزي أن يصنف كتابا من العلم، فإذا لم يستطع أن يصنف كتابا من العلم، فإن تصنيف العالم هذه العبارة دائما أقولها لكم، فإن تصنيف العالمي ولده المخلد. تصنيف العالم ما هو ولده المخلد ولم يقولوا عبثا إخواننا المصريين قالوا كتبنا مثل أولاد لا, لا يبات إلا في بيوتنا يعني لا يتركون الكتاب ليه. فلذلك العلماء نصوا على أن العالم ينبغي أن يكون له ولدا مخلدا فيشتغل بالتصنيف يشتغل بالتصنيف عندما يحصل ويشتغل بالتعليم ولذلك قالوا من آداب العالم ما هو لما ذكروا اداب العالم قالوا الاشتغال بالتصنيف والجمع والتاليف ولكن متى مع تمام الفضيله وكمال الاهليه لا بد من هذا اما ان يبدا بالتصنيف قبل ان يحصل العلوم ودقائقها وقبل ان يفتش ويطالع وينقب ويراجع فهذا سيكون مسخره عياذ بالله فلذلك قالوا لا بد من ماذا لا بد ان يجتهد فلذلك قال قل ما يتمهر في علم الحديث ويقف على غوامضه ويستبيل خفي من فوائده الا من جمع متفرقه والف متشتته وضم بعضه الى بعض واشتغل بتصنيف ابوابه هذا هو الذي يحصل العلم لا بد ان يكون له هذه الهمه العاليه ولذلك اذا قراتم كتاب التعريف باداب التنيف للحافظ الصيوطي هذا كتاب موجود طبع الان حاليا يعني قال بان العلماء جعلوا الصدقه الجاريه بعد الموت على الوقف المنتفع به بعد الموت وجعلوا منها ايضا التصنيف والتعليم بل هو في التصنيف قال اظهر لماذا في التصنيف اظهر لانه اطول استمرا لأنه اطول استمرار ولذلك سبكي ايضا يقول لما راى ان التصنيف يبقى طويلا قال حاول ان يجعل عمره بعد ان حصل العلوم في التصنيف حاول ان يجعل عمره ولذلك قال بأنه كان يعلم طلبا قال اذا علمت طالبا يعرف بعلمك ويذكرك الناس وانت ميت يقول رحمه الله وتهتدي بعلمك فئات مات مطعمت منها عنها وقد البسها به الرشاد برضه ويقول ولا عمري في منع الموانع منع الموانع ولعمري ان التصنيف لارفعها مكانا لانه اطولها زمانا وادومها اذا مات احيانا ادومها تكون ادوم تكون ادومها التصانيف ولذلك يقول ونعمل فيها القلم بالترطيب فيا المقدمه يقول لا يخلو علينا الظهر ساعه ساعه فراغ الا ونعمل فيها القلم بالترطيب والترصيف وهي خطبة طويله كنت احفظها يعني المهم الشاهد عندنا قال ولا يجلو علينا الظهر ساعه فراغ الا ونعمل فيها القلم بماذا بالترطيب والترصيف ماذا يقصد السكي رحمه الله تعالى تجد عبد الوهاب بن عبد الحسن السكي ماذا يقصد بقوله بالترطيب ونعمل فيها القلم بالترطيب ها. من يقول لي ماذا يقصد بالترطيب ها. الترطيب جعل كل شيء في مرتبطه بحيث يصير له نسبه بالتقدم والتاخر الترطيب جعل كل شيء في مرطبته جعل كل شيء في ملون في مرطبته بحيث يصير له نسبه بالتقدم نسبه بالتقدم والتاخر اذ هكذا كان السلف رضي الله تعالى عنهم في مساله التصنيف وفي مساله التاليف كان يصون الطلبه ان يجتهدوا ويحذرونهم من أن يشرعوا في التصنيف ما لم يتأهلوا له لأن ذلك يضرهم في دينهم وفي علمهم وفي عرضهم ويحذرون ايضا من إخراج التصنيف من ايديهم إلا بعد التهذيب وبعد ترداد النظر فيه وبعد تكراره ويحذرون أيضا العبارات الكبيرة فلا بد قالوا أن يوضح ايضاحا لان ربما كما قالوا تفسر واضحات لا ماشي من المفضحات لا يوجد مفضح من الفاضحات تفسر الواضحات من الفاضحات ولذلك قالوا قالوا ربما اذا وضحت موضح انتهى الى الركاكه اذا وضحت موضح انتهى الى الركاكه والى المحق والاستغلاق اذا فينبغي ان يكون اعتناء الطالب بماذا بالعبارات اولا وبفقرات المتن أول حتى إلى أتقنها ذاك وحصل العلم لا بأس لا يكون هناك أيضا إذا أراد أن يكتب لا يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه في جميع سالبه وإن كان كل فيه خير إن شاء الله ولذلك يحضرني هنا ما يقوله البلاغي لا تعرضنا على الغوات قصيدة لا تعرضنا على الغوات قصيدة ما لم تبلغ ما لم تبالغ قبل في تهليبها يعني ما لم تبالغ قبل أيش في تهليبها لا تعرض على أحد فإذا عرفت الشعر غير مهذب عدوه منك وساوسا تهليبها إذ هذا هو العلماء نصوا على أن هناك فرقا بين التصنيف والتأليف والترطيب كما ذكروا أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه كما يقول الإمام الأببي الإمام الأببي يقول في شرح مسلم عند قوله يصل إذا مات ابن ادم انقطع عمله يقول بأن شيخه شيخه أبا عبد الله بن عرفة يقول, يقول إنما تدخل التواليف في ذلك التواليف تدخل في ذلك أين تدخل علم ينتفع به قال لكن بشرط اذا اشتملت على فائده زائده والا فذلك تخصير الكاتب بالدال لكن قلنا احنا الكارض. يعني اذا كان فيه فائده زائده يدخل في علم ينتفع به هذه الفائده الزائده يعني الفائده الزائده يقصد بها على ما في الكتب السابقه عليه اما اذا لم يشتمل التاليف الا على نقل ما في الكتب المتقدمه قال هذا فيه ايش هذا فيه تخصير للكاتب تغسر قل وهكذا يقال يعني على كل إذن هذا باختصار لأن هذه إطلاع راح نتعلم بها عليها لكن أيهما أسبق في الوجود التصنيف عن التأليف أن هذا مهم لا بد منه التأليف والتصنيف والتأليف أيهما أسبق التصنيف ولا التأليف التصنيف. يعني ما هو الفرق بين التصنيف والتأليف التأليف كنا نجم كلمة التصنيف ظهرت في القرون الأولى كلمة تصنيف ظهرت في القرون الأولى من تاريخ الإسلام، ولهذا قال كثير من العلماء إن التصنيف مرحلة سبقت التأليف. التصنيف مرحلة سبقت التأليف، لأن العلماء اهتموا بماذا؟ بجمع العلم، والعلم عن كان يطلق على ماذا؟ يطلق على النص، ويطلق على الحديث النبوي، ويطلق على يطلقوا على الحديث النووي بالذات ويطلقوا على النص لكن المقصود يعني كانوا كانوا يقصدون سائر النصوص لأنه ماذا جمعوا في النص جمعوا الحديث جمعوا الشعر جمعوا الحكايات جمعوا الاخبار جمعوها تحت عناوين وفرقوها في فصول هكذا فعلوا ووزعوها الى اقسام فهذا عمل من مصنف. عمل المصنف فاذا العمل المصنف على ماذا يقتصر يقتصر على التحليل ولا على الجمع دون التحليل على, على الجمع دون التحليل والتعليق والربط واضح وهذه هذا عمل ايش بالمصنف ان عمله مقتصر على ماذا على الجمع دون التحليل والتعليق والربط وهذا سمت كثير مما كتب من, من, كتبي ها من كتبين في القرون الأولى كما قال الدكتور أكرم ضياء العمري ولكن كان إلى جانب تلك المصنفات ايضا مذكر مؤلفات كان إلى جانب تلك المصنفات مؤلفات لأنه لا يمكن أن نصف سائر الكتب بأنها مجرد إيش؟ مجرد مصنفات مجرد جمع لأن وجد وجدت مؤلفات وكيف نحكم عليها بأنها مؤلفات ولم نعطيها حكم التصنيف إن وجد أحسن تعليقات وجدوا فيها التعليقات والتحليلات والمقدمات النتائج فما وجدوا أن هناك تعليقات وتحليلات ومقدمات ونتائج علمنا أنها مؤلفات فإذن بجانبها تكون مؤلفات فلذلك قال المصنف رحمه الله فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت فأول من صنف تصنيفا مستقلا في علم الحديث مستقل أما عموما فقد صنف فيه غيره يعني غير غير الراما ورموزي صنف قبله ضمنا الشافعي الشافعي صنف في كتابين شو مكتابه الرسالة, الرسالة لا مقدمة مسلم الرسالة ماذا وجمع العلم جمع بضم الجيم وتشديد الميم كتابين هذا ضمنا تكلم على كثير من القواعد وكذلك علي بن المديني ضمن ومسلم في المقدمه المقدمه في وفي التمييز هذه أصل في ذلك واضح؟ وان كان التمييز للاسف لم يطبع منه الا قطعه صغيره فقط طبع مؤخرا التمييز لكن لم يطبع كاملا ثم أيضا ابو داود في رسالته الى اهل مكه في بيان طريقته في ماذا في سننه لان كأن اهل مكه سالوه يعني طريقه تاليفه لهذا الكتاب انهم قالوا من كان في بيته سنن ابي داود فكانما في بيته نبي يتكلم فارسل لهم هذا يعني يعلمهم بمنهجه في تاليف هذا الكتاب وكذلك الترمذي في جامعه في العلل في اخر الجامع العلل وما بثه في الكلام على احاديث جامعه وانتم اذا قراتم في طيات الكتاب من تصحيح وتحسين وتضعيف وتعليم ولا ننسى ايضا ذكرنا لكم ابن عبد البار في التمهيد وذكرنا ايضا ابن الاثير في مقدمه جامع الاصل وكذلك غيرهم ممن لهم قسم السبق في ماذا في التاليف في هذا الفن وكانوا اعلى كعبا وابيض يدا وقد اشار الى هذا العلماء الذين ألفوا في هذه المساله اما استقلالا التصنيف استقلالا كلكم يعلم في اصول الحديث اول من دون فيه على ما قرره الحافظ المحازون هو الموز. هذا معروف ولكن هل يسلم لهم هذا معلوم أن الحافظ ابن حجر ذكر ان راما هموزي هو أول من ألف في هذا الفن كتابه المعروف المحدث الفاصل بين الراوي والواي الكتاب طبع طبعا بتحقيقه الدكتور محمد عجاج الخطين ولكن يقول فيه الحافظ ابن حجر لكنه لم يستوعب يعني لم يستوعب الفنون بأجمعها لهذا ماذا قال على القارئ في شرح الشرح؟ قال لم يستوعب الفنون باجمعها من جميع المراد وجميع المواد. لم يستوعب الفنون بأجمعها من ماذا؟ من جميع المراد ومن جميع وجميعش المواد. من جميع المراد ومن جميع المواد. بينما الشيخ الألباني رحمه الله عنده حواشي على نظرة النظر. ونقلها بعض تلامدته وايضا علقوها على شرح شيخ العثيمين ذكرها في عوامش قال الحافظ لما قال لم يستوعب علق على هذه الكلمه الشيخ المحدث الالباني اي لم يستوعب الفنون باجمعها قال لم يات بالاصطلاحات كلها لن يأتي بالاستراحات كلها لمعنى لأنه من أول من صنف في هذا العلم أول من صنف في علم الحديث يقول يعني روايات السنة والحديث فالأكثر على أنه من جريش ثم قال وقيل مالك وقيل ربيع من صبيح على كل إن إذا كان الحقيقة التأليف إذا كان مقصود به كما قلنا الضم والجمع فيمكن ان يسلم لهم هذا اما اذا كان القصد هو الروايه فاول من روى حديث, الـ حديث الـ الوحي خديجه رضي الله عنها ذكرته ثم عائشه ثم اشياء من هذا القبيل ولذلك هناك من الف كتاب يبين على ان التصنيف كان في زمن الصحابه لكن ليس بهذه الطريقة يعني من باب الرواية وانهم كانوا يحفظون وكانوا يعني كان هناك نوع من ما لكن اول من صنف فقالوا في علم الحديث دراية كما ذكر هذا حتى حجي خليفه كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون وذكر هذا ايضا ذهب في سير اعلام النبلاء وذكر الحافظ ابن في ترجمه شيخي ابراهيم بن احمد التنوخي, التنوخي انتم تعلمون ان الحافظ بن حجر ماذا قال قال على انه اول من اله في هذا من قررها لكن في كتابه المعجم المؤسس لما ذكر ترجمه لشيخه ابراهيم بن احمد التنوخي التنوخي بكشديد التاء و النون التنوخي قال وقرات عليه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي وهو اول كتاب صنف في علوم الحديث في غالب الظن لم يجزم ذلك هو اول كتاب صنف في علم الحديث في غالب الظن وان كان يوجد قبله مصنفات مفردة في اشياء من لكن هذا اجمع ما جمع في ذلك في زمانه ثم توسع في ذلك فاول من تصدى له الحاكم ابو عبد الله السؤال لماذا قال الحافظ ماذا قال الحافظ في غالب الظن في المعجم بينما في المزهر قال بأنه الرمى والموزن وهنا يقول في غالب الظن لأنه يوجد قبله من صنر فيه هذا لهذا قال في غالب الظن يوجد قبله من صنر فيه كما ذكر الحافظ نحجر نفسه في موضع آخر حيث قال وإن كان يوجد قبله مصنفات مفردة في أشياء من فنونه لكن هذا أجمع في ذلك في زمانه ثم توسعوا فيه إن فهو نفسه يبين على أنه وجد فلذلك قبل العلماء لم تكن من قبل الحافظ الرمزي في تعريفه كتاب محدد الفاصل بين الراوي والوعي وإنما المنقبه تظهر في كونه أول من فتح هذا الباب أول من فتح هذا الباب ووضع لبنة وأسسا وأصولا وقواعد لهذا الفن لمن أراد أن يبني عليها هو الرامة الموزن ولذلك قلنا سابقا إن الحافظ الذهبي ذكر أن الكتاب المحدث الفاصل قال عنه وما أحسنه من كتاب قيل إن السلفي بو طاهر كان لا يكاد يفارق كمه يعني في بعض سنة عمري هذا في أول الطلب ولذلك بقي هناك شيء لا بد منه وهو بعض المحققين ذكروا في معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه لأنه جاء بعده الحاكم ثم جاء الحاكم فقالوا بأن الحاكم أول من صنف في جمع علوم الحديث وليس الرمه المصي قال هو اول من جمع اش واول من الف تقالوا الحاكم كانت له اوليه لكنها مهدره والسابقه لكنها منسيه قال انه هو اول من جمع علوم الحديث علوم الحديث في مصنف واحد بل قال هو اول من سمى هذا الفن علوم الحديث ولكن مشور بين الناس أن الأولي الاولى من نصيب من؟ من نصيب القاضي أبي محمد بن خلاد الراما هرموزي قالوا ولعل الذي اشتهر وشهر ذلك حافظ محاجر عندما قال إن أول من صنف في الاصطلاح هو القاضي أبو محمد الراما هرموزي لذلك قال فعامل كتاب المحدد الفاصل لكنه لم يستوعب هكذا قال لكنهم يستوعب والحاكم أبو عبد الله الميصبوري لكنهم لم يهذب ولم يركب السؤال هنا ما هو السبب الذي جعل القاضي أبا محمد الرامهرموزي لا يستوعب مع أنه إمام ما هو السبب الذي جعله لا يستوعب القاضي قال بعض الشيخين القاضي رضا هرموزي لم يقصد أن يحيط علما بجميع أنواب هذا الفن و... واضح قالوا لم يقصد أن يحيط علما بجميع أنواع هذا الفن من أصول الحديث لأنه لم يكن هذا هو الباعث له على تصنيف كتابه المعروف بالمحدث الفاصل بين الراوي والواعي بين الراوي والواعي فاذا التصنف في علم الحديث اشتهر على أنه أول من ألف فيه طبعا ليس بحوثا فقط في الرسائل والمقدمات ولا العلال لا يعني مصنف مستقل كلهم قالوا بذا هناك من كتب هنا وهنا لكن أول من صنف في من قال المحدث الفاصل ل الراما هرموزي أول من صنّّّّ فيه صنّّّّ في هذا الكتاب الحافي قالوا هذه الأولية من حيث يش من حيث الاستقلال من حيث الاستقلال لذلك قال كثير من أهل الحديث إن أول من صنّّّف في أصول الحديث قال قال الراما لكن يبقى هل مراد بهذه الأولوية الأولية المطلقة؟ لا ليست مطلقة لأن هناك من صنغ فيه قبل زمن الرماء رموزي كما قلنا لكم سابقا كالشافعي في كتابيه الرسالة والجماع العلم وكذلك مسلم في مقدمته والتمييز وغيرهم فينوى ليس من من فرض بالتصنيف فيه ولكن يبقى الإشكال في عباره الحافظ فمن أول من صنف في ذلك ان هذه العبارة الشعر ان هناك من صنف غير المهربوزي معنه هو من اوائلهم اما شرح الشرح لعلي القاري العباره جاءت هكذا فمن من صنف وفي بعض النسخ فمن اول من صنف فوقفوا عند هذه العباره ان هناك نسخ لنزهه فيها ان اوله فيها فمن صنفوا فيها فمن فمن اول من صنف يعني في اصطلاح اهل الحديث القاضي قالوا بان هذا الكلام فيه في اشعار بوجود تعدد في قرون ايش القاضي وفي قرن القاضي في زمن القاضي اللي معنى ان هناك تعدد في التاليف فلذلك قال فمن اول لكن بما انه لم ي لم تتحقق هذه الأول... الاولويه قال فمن اول والا في الامام الرمه الموزي قال هو اول من دون في اصول الحديث كتاب مستقل كذا قالوا لكن هذه الاوليه هل تسلم لهم لان بعد الرمه الموزي من جاء الحاكم ثم جاء من بعد الرمه الموزي الامام ابو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري صابوري الحاكم صاحب المستدرك صاحب المستدرك وقد صنف في هذا كتاب معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه الحافظ المحجر بدأ نذكر على أن الثاني هو الحاكم قال إلا أنه لم يهذب ولم يرطب إلا أنه لم يهذب ولم يرطب وسبق أن قلنا لكم بأنه حاول بعض الأساتذة أن يهذبه ويرطبه وجاء في جزء خفيف لطيف ولكنه يعني على ما فيه من فوائد لا يخلو من قصور في التهريب والتعليق في مواضع كثيرة لذلك ينبغي لا يستغني الطالب على الأصل معرفة علم الحديث وكمية لأج... كمية أجناسه بل عليه أن يجعل كما كان يقول أحد مشايخنا فوائده مناوبة لا مناهبة ينبغي أن يجعل فوائدهم مناوبة والكتاب وإن قيل فيه من عدم التهذيب والترطيب والتلقيح حوى أنواع كثيرة من انواع علوم الحديث، وهذه الأنواع قد لا تجدها بنفس الأسلوب عند غير الحاكم ولذلك العلامة الجزائري في كتابه المعروف توجيه النظر إلى أصول الأثر وقراصي بتحقيق شيخنا العلامة عبد الفتاح أبو عدة قال بأنه حوى أنواع من أنواع علوم الحديث وتصرف في الكتاب تصرف في يعني عندما الكتاب لم يكن مطبوع انذاك فكان عنده نسخة تصرف فيه واختصره وأضاف إليه فوائد مهمة وتعقبه في بعض الأنواع فحتى يقول بعدها ان تعقبه فوجدنا فيه فوائد مهمة رائقه ينبغي لطالب هذا الفن الوقوف عليها ينبغي لطالب هذا الفن الوقوف عليها على أنه قد جاء في كتاب معرفة علوم الحديث قالوا بأن الصحيح أول من ألف في الفن هو الحاكم وليس الرامه الموسي أول من صنف في جمع علوم الحديث هو الحاكم قالوا الدليل على ذلك من طالع كتاب الراما هرموزي المحدث الفاصل قال يعلم أنه غير مختص لجمع أنواع علوم الحديث إذا طالعتمه تدركون أنه هو غير مختص في, في جمع أنواع علوم الحديث ولا المؤلف قصد من وضعه ذلك ولا قصد مؤلفه من وضعه ذلك وإنما هو كتاب متصل بسنن الرواية والطلب والكتابة وبمناهجها غير مشتمل على أنواع الحديث من حيث الصحيح والضعيف والمرسل والمعظم وما إلى ذلك وكما قال, قال عنوانه مخبر عن واقعه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي المحدث الفاصل بين الراوي إيش والواعي فلذلك قالوا الصحيح ينبغي أن نقول إن القاضية ابن خلاد قد رسم في هذا الكتاب منهجا في الطلب والكتابة ومنهجا في التحديث والتعريف وهذا وإن كان بعض من أنواع علم الحديث هما؟ إيش هما؟ المنهج الأول في ماله في الطربي والكتابة ومنهج في التحديد والتألف هذا وإن كان بعض من أنواع علم الحديث إلا أنه لا يشدق عليه أن نصفه بأنه أول مؤلف في هذا الفن واضح؟ إذن لسيما أنه قد سبق على هذا المنهج لقد وضع العلماء قبله كتبا كامله وضعوا كتبا في انواع مفردة من انواع علوم الحديث وما كانوا يسمونها علوم الحديث ولا كانوا يسمونها مصطلح الحديث كما قلنا في كتاب الشافعي الرساله مع انه المسك بكثير من انواع علوم الحديث من المسك بكثير من أنواع علوم الحديث من كتاب القارئ. فاذا قراتم رسالة وقراتم ايضا كتاب المحدث الفاصل وقارنتم تجدون ان الرساله ال بأنواع بانواع علوم الحديث من كتاب ايش من كتاب القاضي من كتاب القاضي وكذلك الكتب المصنفه في الجرح والتعديل والكتب المصنفه في الطبقات او تلك الرساله الصغيره للحميدي عنده رساله صغيره في من يقبل حديثه أو يرد وكتاب رمه الموزي جار في هذا المذمر فهو في حقيقة من كتب التي أفردت وأفردت بعض أنواع علم الحديث وليس مستقلا في علم الحديث وافهمتم هذا لا مضط من هذا التنبيه وبقي الأمر كذلك هكذا بقيه كأن المصنف صنف كتابه في نوعين كما فعل الحميدي وكما فعل ابو داود وكما فعل مسلم في مقدمه وكما فعل والرساله فيها انواع من علوم الحديث لا توجد في كتاب اللي قالوا بانه هو الاصل مستقل في, في التأليف التاليف فهمت الان ثم بقي الامر هكذا الى ان جاء الحاكم فوضع المعرفه معرفه علوم الحديث المعرفة في علوم الحديث فلذلك قالوا الحاكم هو الذي سمى هذا الفن علوم الحديث ومن أتى بعده فعلى منوانه ينسج وعلى خطاه يسير فعلمتم هذا؟ اذا لذلك يقول محقق معرفة علوم الحديث وقفت على رسالة علمية مقدمة في دار العلوم للباحث سيد أحمد عبد الحميد عنده رسالة سماها الحاكم أبو عبد الله وآثره في علوم الحديث يقول لئن كان ابن خلاد لم يستوعب فإن محاولته, فإن محاولته تعتبر اولى المحاولات وفي فترة متقاربة من نفس القرن صنف الحاكم أبو عبد الله ماذا صنف؟ معرفة علوم الحديث وكانت له محاولات سابقة على تصنيف معرفة الحديث يعني في المدخل. المدخل فيقول إن الناظر في كتاب الحاكم يرى أنه أول من اختاره علم الحديث اختاره لماذا؟ للدلالة على هذا العلم علاوة على أنه مهذب مرطب، ولا يغض من قيمته توسع من جاء بعد الحاكم أو لا يغض من قيمته أيضا تفريغ بعض من جاء بعده لبعض الانواع لان الحاكم كان يقصد اخراج كتاب مختصر يسهل على العلماء والطلاب ما لا يسهل عليهم معرفه هذا العلم وارجح الاقوال ان العلماء والطلاب في عصره لم يكونوا قد وصلوا الى الحاله التي كان عليها غيرهم من اللاحقين الذين جاءوا بعده وكان على الحاكم أن يبين لهم ما هم عليه في حاجة إليه فقط ولذلك يقول الباحث ما معناه أستطيع القول أن الحاكم رائد التعليف في مصطلح الحديث أستطيع القول أن الحاكم رائد في مصطلح الحديث تعريف في مصطلح الحديث دون الغضب من مكانة الرمى لمعاصر له لأنه كان معاصر له بحوالي تسعة وثلاثين عاما غير أنه لم يثبت لدي انه التقيا وما كانوا في زمن واحد ولكن ليس هناك دليل على أنه ولا ولأن هناك دليل أن, أن الحاكم طرع على كتاب رمه الموزي أو العكس فهذا يرد هذا الباحث وهذا الباحث على من اعتبر أن رمه الموزي أول من له محاوله في القواعد الاصطلاحيه طبعا بعد أن ذكر أن علم المصطلح بمفهوم التقعيد التنظيري أو الشرح المصطلحي بدأ عند الشافع بداية علوم الحديث من الشافع لأن الرسالة تعد إيش؟ بداية علوم الحديث وبداية علوم القرآن وبداية إيش؟ أصول الفقه أصول الفقه ثم يقول الباحث والباحث الباحث ظن معه الصواب فيما ذهب اليه وان اشتهر ان القاضي الرمزي اول من صنف في هذا الفن لكن الحق يقال كتاب معرفه انواع علوم الحديث وكميه أجناسه يمكن ان يعتبر اول كتاب محترف في علوم الحديث وفي تقسيم الانواع وتنوعها لان الحاكم سابق لابن الصلاح الا ان الشان في كتابه اذا اعتبرناه وهذا هو الذي يظهر الله اعلم اذا اعتبرناه انه هو اول من الف وسمى هذا العلم بعلوم الحديث معرفه انواع علوم الحديث الا ان الشان في كتابه كما قال الحافظ ابن حجر في النزههه الا انه ماذا قال لم يهذب ولم يرتب هناك دراسه لكتاب الدكتور محمود الطحان قارن بين كتاب الحاكم وكتاب الكفايه للخطيب في رساله تقدم بها لنيل درجه الدكتوراه عنوانها الخطيب واثره في علم الحديث ابحثوا على هذا الكتاب الخطيب ماذا واثر في علم الحديث وكان من قاله حول ترتيب كتاب معرفة أنواع علوم الحديث وكمية الاجناس الحاكم قال وأنه غير مهذب أين يتجلى انه غير مهذب وأين يتجلى إنه غير مرطب ركزوا ماذا قال قال أما من جهه الترتيب فإنه غير مرطب فنجده بدأ بماذا بدا الانواع بذكر العالي والنازل والعالي والنازل ما رايكم من صفات الاسناد ام من صفات المد من صفات الاسناد ثم اتبعها بنوع صدق المحدث وهل ما نوع ما رايكم ايضا هذا يتعلق بالراوي ولا يتعلق بالمد يتعلق بالراوي ثم اتبعه بماذا أتبعه بنوع المسانيد، المسانيد من الأسانيد، وهو من صفة ماذا؟ من صفة السند. ثم أتبعه بنوع الموقوفات من الروايات. وهو من صفة ماذا؟ المتن، من المتن. وهكذا ينقل وينتقل من بحث متعلق بالسند إلى بحث يتعلق بالمتن إلى بحث يتعلق بماذا؟ بالراوي. بدون التزام أي طريقة. ولذلك قال الحافظ المحزم أشار إلى هذه النقطة حينما قال عن الحاكم أنه لم في هذا الكتاب هذا هو قوله لم يرطف والحاكم يكثر من صرد الأمثلين المتماثلة للمسألة الواحدة قال وهو إن دل على سعة اطلاع الحاكم وطول باعه إلا أن سماعة التصنيف لا تقتضي ذكرى كل هذه الامثله بدون حاجة بل الصحيح هذا الجيد للطالب وقد أشار الحافظ ايضا إلى هذا إلى هذه النقطة كذلك فقال عن الحاكم في معرض وصي لكتابه هذا ماذا قال لكنه لم يهذب لكنه لم يهذب إذن هذا هو الحاكم ثم جاء الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبعان فعمل على كتاب الحاكم مستخرجا عمل مستخرجا وذكر الحافظ ذا كتاب المستخرج في المجلة السابع عشر صفحة أربعمية وستو خمسين انظروا السابع عشر صفحة أربعمية وستو خمسين إن لم تقل من وارجعوا ورجعوا إلى ترجمة ترجمة أبي نوعي والترجمة بالرقم ثلاثمية وخمسة ترجعون إليه وتجدون هذا وارجعوا ايضا الى الرساله المستطرفه ل الاعلام الكثاني وايضا السمعاني اللي الحافظ ذهبي سما علوم الحديث سماه إيش؟ هذا مستخرج ماذا سماه علوم الحديث ابو سعيد السمعاني في التحبير سماه معرفه الحديث على كتاب معرفة علوم الحديث على كتاب الحاكم معرفة علوم الحديث على كتاب الحاكم إلا أن الحافظ ماذا قال في النجاة اسمه مستخرجا على كتاب الحاكم طبعا مستخرجا هل نقول مستخرجا أو مستخرجا هذه الطلب مستخرجا ها اسمه هل يمكن نقول مستخرجا أنت لماذا ها آه لكن نقول مستخرجا ولا مستخرج مستخرج يجوز فيه وجهان يقال يجوز فيه وجهان من اوجه الإعاب يجوز فيه الفتح فتح ماذا فتح الراء نقول مستخرجا اذا قلنا مستخرج ما وقع في فعامل على الكتاب مستخرج فعامل على الكتاب عامل أبو نعيم على الكتاب مستخرجا كتاب مفعول به لمن لعاملة فيكون التقدير الله أعلم فعامل أبو نعيم على كتاب الحاكم مستخرج ليعرفنا واضح ولا لا لا واضح ويجوز فيها ايضا كسر الراء مستخرجا على أنه مع بقاء في العربية حال المثل عاملة يعني <تصفيق> حالة كونه نعم جيد لكن حال ماذا؟ من فاعل من فاعل ماذا, من فعل ماذا؟, من فعل ماذا؟ عاملة, عاملة يعني من هو هو عامل عاملة, عاملة, عاملة, عامله فتكون عامله مستخرج المنزل تاعش المتعدي ولا اللازم ها لو كان متعدي يكون مستخرج مفعول به اذا تكون عالمه نزلت منزله اللازم فيقول كتب فلان مستخرجا على الصياغه كتب فلان مستخرجا على الصياغه يعني مستخرج ايش معنى مستخرج هنا يعني مستدرك عليه هنا فيتفقي لأن الاعراب سبحان الله لاحظ حركه واحده مستخرجا عامله كيف تكون لازمه ولا متعديه متعديه مستخرجا لازمه فمعنى مستخرجا إذا كانت لازمه عليهم. مستدرك عليهما مستدرك واضح؟ يقول كتب فلان مستخرج على الصالحين إيش مع المستخرج؟ مستدرك عليهما على الصالحين هل هناك فرق بين الاستخراج والاستدراك؟ هذا طبعا هو داخل في المصطلح؟ الجامع؟ الاستدراك أن الزوائد في المستخرج بالفتح أن الزوائد في المستخرج بالفتح والمستخرج بالكسر بخلاف المستدرك هنا هناك فرق يعني إذا قلنا المستخرج ماذا أقول مستخرج ومستخرج ما هو الفرق بين الاستخراج والاستدراك أن الزوائد في لا تكون في المستخرج والمستخرج مستدرك فلذلك التعبير هنا أيهما بالمستخرج أو بالمستخرج أيهما اولى هنا المستخرج أولى من المستدرك لأن إذا قلنا مستخرج كاننا قلنا مستدرك ها؟ ولكن هذا إذا قلنا لأنه المستدرك فإذا قلنا مثلا ركزوا معي جيد نفهموا هذه الغبارة مثلا اذا قلنا مستخرج ما معنى مستخرج لا مستخرجا يعني عامل عليه مستخرج وسنعرف مستخرج كتاب حاكم يعني ذكره بلا فيأتي فياتي ابو نعيم باسانده هو ياتي باسانده ويلتقي يلتقي ماذا مع شيخي الحاكم او فوق شيخي هذا ما يقال له مستخرج أما المستخرج معناه أنه استدرك عليهم أفاته، فهمتم الآن ولما فهمتم هل بعد هذا البيان وحينئذ يكون قوله مستخرجا على بناء المفعول أو على بناء الفاعل على بناء المفعول، فيكون مفعول ماذا؟ مفعول عاملا، ولذلك قال حافظ على كتابي على كتابي، فقوله على كتابي يكون متعلقا بماذا؟ متعلقا بماذا؟ بقوله مستخرجا بفتح الراء مستخرجا وإما مستخرجا بكسر الراء يكون متعلق بماذا بقوله عاملة فأنت يا رفقين عاملة مستخرجا بالكسر إذا هذا الاعراب أفضل وأوسع إذا فهمتم هذا تعرفون إذا قلنا المستخرج معنى أنه معنى المستخرج سابين لكم معنى المستخرج وإذا قلنا المستخرج معنى إيش استدرك عليه ما فاته استدرك ما فاته استدرك عليه ما فاته فهمتم الآن فهمتم عندما نقول مستخرج ما معنى مستخرج مستدرك عليه ما فاته استدرك على الحاكم ما فاته وإذا قلنا مستخرج ما معنى مستخرج سنفهم معنى المستخرج طيب انا اسالكم سؤال المستخرج ما معنى المستخرج عند العلم الحديث عندما يقول المستخرج ما مربي المستخرج هو كتاب يروي فيه صاحبه أحاديث وأثار كتاب معين بأسانيد بأسانيد ايش لنفسه إيش هو المستخرج قلنا كتاب يروي فيه صاحبه كتاب يروي فيه صاحبه أحاديث وأثار كتاب معين يروي أحاديث وآثر كتاب معين بأساند لنفسه فيلتقي في أثناء السند مع صاحب الكتاب فيلتقي في أثناء السند مع ماذا؟ مع صاحب الكتاب الأصل يلتقي مع الأصل أبو نعيم فاهمت هذا؟ كتبت هذا التعريف؟ المستخرج ما هو وفقي؟ لا المستخرج والمستدرك عم استيقظ المستخرج. المستخرج كتاب يروي فيه صاحبه أحاديث وأفكار كتاب معين بأسانيد لنفسه فيتلقى أو فيلتقي في أثناء السند مع صاحب الكتاب شو مو صاحب الكتاب الأصل زده زده ما صاحب الكتاب الأصل مع صاحب الكتاب الأصل ولذلك الحافظ عراقي في فتح المغيث قال المستخرج أن يعني المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيدة لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب هذا فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه فهمتم الآن؟ بقي إشكال؟ فهمتم الآن الفرق بين المستخرج والمستدرك؟ إذا كتاب معرفة انواع علوم الحديث وكل كلمه اجناسي اللفوا الحاكم بأسانده فاستخرج عليه ابو نعيم باسانيد لنفسه فالتقى في اثناء السنة مع ماذا مع الحاكم ويقول الحافظ وأبقى اشياء للمتعقم لا انسى انني عندما كنت أدرس المراقي على شيخنا ومجيزنا العلامه محمد فال يقول الدرس يترك له شيء لا عبارته الدرس يترك له شيء لماذا؟ حتى يبقى للمدرس ما يقول ينبغي أن لا نأخذ فوائد الشروح كلها عندما نشرح لأن هذا قال ليس من الأدب أو نحو هذا عباره مثل هذا إذ لا بد أن نقيا قليلا لإذا أتى, أتى غيرنا ولذلك مثلا في التأليف عنده بذل المعروم في البيان البلاغة فيترك أشياء فيقول ما ينبغي أن نذكر كل شيء فلنترك قليل المدرس عندما يأتي يدرسه يمكن أشياء يقولها أما إلى كل شيء ذكر كل شيء ذكر ذكر في ماذا فالكتاب المالا بقي للمدرس ماذا يقول المدرس قال ثم جاء الحافظ الكبير الإمام أبو بكر أحمد بن ابن المثابت المعروف بالخطيب البغدادي فصنفا كتابا في أصول الرواية سماه الكفاية في معرفة في أصول علم الرواية وهذا كتاب عندي منه نسخ بتحقيقات وأحسن تحقيق حاليا في السوق هو تحقيق شيخنا الشيخ ماهر ومجيزنا الشيخ ماهر الفحل أحسن تحقيق هناك أيضا الدمياطي حققه وحققه وغيره لكن أحسن تحقيقه هذا ثم ألف أيضا الخطيب في اداب في أسل رواية وفي آدابها إلا في آدابها كتاب نسمى الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع وفيه أيضا نسخ كثيرة وأحسن نسخة حاليا يعني أنا طلعت على ثلاث نسخ نسخة الدكتور إيش اسمه هذا صار الطحة محمود الطحة أحسن حتى قال الحافظ محجر وقل فن من فنون الحديث الا وقد صنف فيه الخطيب كتاب المفرد كما قال الحافظ ابو بكر نقطه نقطه ب بضم النون وسكون القاف بعدها طاء مهمله وهاء التانيث بنقطه كان حافظا قال كل من أنصف عالم ان المحدثين بعد الخطيب عيان على كتبه بل هذه العبارة التي ذكرها الحافظ ابن حجر في النزهة وإن كان في الحقيقة عبارته ليست هكذا عبارته إذا رجعتم إلى كتاب تقييد لمعرفة الرواة والسنن والمساند والكتب أن طبع عبارته بنفذ ولا شبهة عند كل لبيب أما المتأخرين من أصحاب الحديث عيان على أبي بكر الخطيب عيان على الخطيب. والخطيب ألف في الأنواع والفنون المختلفة مصنفات منفردة وهي خمس وستون فنة تقريبا على ما في التقريب للحافظ النووي أو أكثر على ما في العجالة وعلى ما في مقدمة ابن الصلاح لا سيما في مباحث الرجال ثم جاء من بعد هؤلاء القاضي احتلنته السامري النقط بسرعه القاضي عياض بن موسى اليحصبي المدفون بمراكش صنف كتابا في طرق تحمل الحديث وروايته سماه الالماع في ضبط الروايه وتقييد السماع او الالماع ايضا بعضهم سماه الالماع الى معرفه اصول الروايه وتقييد السماع ثم جاء من بعدهم ابو حفظ عمر ابن عبد المجيد القرشي المعروف بالميانجي او الميانجي الميانجي صنف جزءا صغيرا سماه ما لا يسع المحدث جهله او بعضهم سماه الايضاح لما لا يسع المحدث جهله وان كان كما يقول قال هو جزء لطيف موجز قال مؤلفه في اخره هو لعله 40 صفحات صفحه صغيره وأنا قرأته عدة مرات يقول في آخره وهذه نوباذ يستفيد منها المبتدي ويتذكر بها العالم المنتهي ويتذكر بها العالم المنتهي ولسانة ما لا يسع المحدث جهله طبعت بشركة الطبع والنشر الأهلية ببغداد بتحقيق شيخنا ومجيزنا صبحي الصام الرائع غير أنها حققها على نسخة واحدة فكانت فيها اخطاء كثيرة ثم أعاد طبعها علي حسن الحلبي واعتمد على نسخة واحدة وكانت حبلة بالأخطاء والاغلاط وضمن مجموع فيه ثلاث رسائل في علم الحديث ثم جاء بعد ذلك وهو الحلبي اعتمد نسخة شيخنا صبح الصام الرحيم. ثم جاء بعد ذلك شيخنا العلامة عبد الفتاح أبو غدة ضمن طبعا وضمن مجموع خمس رسائل في علوم الحديث وحققه تحقيقا جيدا ومفيدا جدا وهي احسنها حاليا كما يقال في عالم الكتاب احسنها حاليا والكتاب عندي إدارة تطلع عليه اشار في هامش قفو الأثر في صفوي علمي الأثر كما اشار ايضا في لفر الأماني شرح مختصر هذا معروف ايضا مختصر السيد الشريف الجرجاني وفي خمس رسائل المذكوره آنفا الى ان كتاب ما لا يسع المحدث جهله هو جزء جمل الاسبوع وضعف مضمونه وجسمه والحق انه لولا ذكر الحافظ ابن حجر له في مقدمه شرح النخبه لما كان له ذكر ولا شيء كثير ما كنت اسمع من شيخنا الشيخ عبد الله الغماري وكذلك من شيخنا الشيخ محمد البقالي وأنا أول مرة أقرأ هذه الرسالة استعاتها من الشيخ محمد البقالي واستقللت أن أصورها فصورتها فكان يقول لي هي في الحقيقة ينبغي كما سمعت من شيخنا الشيخ عبد الله ونقل عنه ذلك أيضا حتى شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة كان يقول لي الأولاه حذف لا الأولاه كيف حذف ما يسع المحدّثين هذه رسالة كان يقول لي ما ينبغي أن يقال لها ما لا يسع المحديث جهله بل ما يسع المحديث جهله قال لماذا؟ قال لي أنه لا أن الحافظ ذكرها في في المزهر لما كان له لما كان لها شأن عند أحد ولا عرج عليه عليها أحد من أهل العلم بالحديث في كلام النحو وهكذا كان يقول بينما الشيخ الأباني يقول كتاب ما لا يسع المحديث جهله يعني في حواشيه على نزهة النظر عنده حواشي على النظر وطبعت مع النكات قال وفيها فوائد لا بس بها الا ان فيها بعض الاحاديث الضعيفه والمنكر واول ما بدا بدا بالاحاديث الموضوعه لا حديث منكر اطلب العلم ولو بالصين اطلب يعني اول ما بدا بقي هكذا الى ان جاء الحافظ العلامه ابو عمر عثمان بن عبد الرحمن الشهر, الشهر الشهر الزوري الدمشقي المعروف بمنام ها الصلاح جاء بعد ذلك وتولى ماذا تولى يعني لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية نعم كتب كتابه المشهور ولكن أملاه فقط لم يكن كتابة هذب فنوناه وأملاه شيئا بعد شيء فلذلك قالوا لم يحصل ترطيبه عن وضع المتناسب واعتنى بتصاليف الخطيب المتفرقه فجمع شتات مقاصب مقاصبها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها فكان كتابه أحسن كتاب في الفن. ويسمى بعلم الحديث ويعرف بمقدمه من الصلاح ويعرف بمدخل ابن الصلاح ويعرف بكتاب ابن الصلاح واعتنى به العلماء بالنظم نظمه الحافظ العراقي زين الدين ونظمه جلال الدين الصيوطي أيضا واختصره شرف الدين النووي واختصره ابن كثير واختصره ابن جماعة وكتب عليه استدراكات ومعارضات العلامه على الدين مغلقاي والحافظ زين الدين العراقي والامام بدر الدين الزرقاشي وضع عليه نكهه والحافظ بن حجر وضع عليه ايش نكهه وتضمنت كتب هؤلاء انتصارات ومنافعات لابن الصرح ثم جاء بعدهم ماذا جاء بعدهم محي الدين عبد الحميد وقال لو لم يكن من خطوه هذا الكتاب إلا أن يتصدى له الإمام النووي والإمام نكثير والإمام نجماعة والإمام الزركاشي والإمام العراقي والإمام بن حجر حفاظ أزمانه لو لم يكن له من خطوة إلا أن يتفرغ له هؤلاء وتفرغ له الحافظ العراقي الزمن الطويل ليجمع له مكتب قال هذا هو يعني لو لم يكن له إلا هذا لك فهو ثم جاء بعد ذلك الحافظ نحجر فالف هذه الرسالة الصغيرة المعروفة بنخبة الفكرة فكانت فعلا نخبة وكان كلما جاءته وعنت له فائدة أو نخبة إلا وسجلها وألفه في السفر كما قلنا ثم قال المصنف الحافظ في استراحة الحديث قد كف عن الحديث قد كثرت وبوستت واختصرت استراحة الحديث الاستراحة مطلق الاتفاق والاستراحة يعني أنا نقف على تعريف الاستراحة وبسطت في الأسبوع القادم سنتكلم إن شاء الله على هذه الفقرات التي بقيت ثم لعلنا سنتكلم إن شاء الله على تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد وأخشى أنكم قد أطلنا ولكن هذه, هذه لا بد منها لأنه اشتهر بين الناس أن أول من ألغ في هذا العلم هو الرامة والمزيب والصحيح الحاكم هو أول من ألغ فيه وأول من سماه بعلوم الحديث وإن لم يهذب ولم يرطب وأبقى وهكذا حتى أبقى أشياء جاءوا أيضا من استدرك عليه كأبي نوعيب عمل عليه مستخرج أو مستخرجة إلى آخره حتى جاء الحافظ محجر وكان مصطر الحديث كما يقولون طاب ونضج وحترق كان قد طاب ونضج وحترق ما عليكم الآن إلا أن تأكلوا والأكل ليس بالبلعي وإنما بالحفظ والاجتهاد ونزار عجبته كلمة الأكل لانه يحب الأكل كثيرا والله تعالى اعلم وأحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغدا ان شاء الله مفهوم العقيده